الذي كذب ولفق ودجل اتقوا الله اتقوا الله خافوا من الله راقبوا الله الكلمة أمانة الكلمة أمانة الله علمنا أن نتثبت من الأخبار مش كل مزيع ولا كل صحفي يلتقط خبر يطب له ويوزعه في الآفاق من غير تحقق الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا أتلاقي معظم القنوات دي ضيوفهم هم عشر خمستشر شخصية ما بيتغيروش أبدا وتلت تربعهم بيبغضوا الإسلام وبيكرهوا الطيار الإسلامي هم هم نفس الوجوه الكالحة نفس الضمائر العفنة نفس النفوس العطنة هم هم يطلع يقوله هو جماعة السلفيين والإخوان المسلمين عملوا لنا إيه كل المشاكل اللي في البلد من وراهم ويجيوا بقى زبينهم الناس اللي مظبطين معاهم المكالمات والتقارير يتلعون آه ده نغلطت غلطة عمري والله ما عاد تعود عمري ما هدي صوت الحد من الطيار الإسلامي تاني هم عملوا لنا إيه ما لسه طوابير العيش وقفة وأنبوبة البوتجاز باربعين جنيه والمواصلات زحمة والشباب عطلانين عملوا لنا يبتع مجلس الشعب يا أخوانا حرام عليكم عيب الجهل اللي بسمعه ده من بعض أصحاب رابطات العنق العامة ده عيب هو مجلس الشعب له علاقة بأنبوبة البوتجاز في أزمة في أنبوبة البوتجاز يتسيل عنها مين وزير البترول في أزمة في رغيف العيش يتسائل فيها مين؟ وزير التموين في أزمة في أزمة بطالة يتحاسب عليها مين؟ وزير القوى العاملة ومجلس الشعب ده شغلته إيه؟ مش شغلته يعمل قوانين ويرائب الحكومة؟ هو جهة تنفيذية؟ هو ماله اللي يتحاسب عن تأخر البلد وعن خراب البلد وعن الفوضى اللي في البلد المسؤولين الجهة التنفيذية الحكومة إنما ده مقصود عشان الفكرة الإسلامية تحترق عشان المشروع الإسلامي يهدم ده مقصود إشاعة الفوضى دي مقصودة اللعب على الناس البساطاء والأميين ده مقصود بعض القنوات المشبوهة المشبوهة اللي يطلع فيها بعض المذيعين والله في مذيع مختل اللي عايز يضحك يتفرج عليه مختل بعض هؤلاء المختلين المأجورين هم الذين يروجون لهذه الفكرة ومعروفهم مين ومعروف مين اللي بيدفعهم ومين اللي بيدفع لهم ومين اللي بيدعمهم هذا كله معروف فأنا بقول لكل إعلامي في قناة إسلامية أو قناة غير إسلامية اتق الله اتق الله الكلمة أمانة حتى لو عندك خبر سليم 100% قبل ما تقوله وزنه ارجع للعلماء يا أخي جايز إذا عطي الخبر داي ولع البلد اسكت اسكت ارجع واسأل اسأل أهل العلم احنا مش أمة سيبة احنا مش أمة ملقا بها على الرصيف احنا أمة ليها علماء وليها منهج وربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مش عشان البرنامج يطرقع أو الصحيفة تبيع كتير أو اسمك يلمع تولع الدنيا اتق الله أيها الإعلامي اتق الله اتق الله ورسالة أخيرة رسالة أخيرة إلى المجلس العسكري وعلى رأسهم طبعا المشير تنطاوي أقول لهم بكمة الأدب وبغير العنترية الجوفاء ذلك لأن ديننا دين الأدب والخلق والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذابا ولا فاحشا ولا لعانا ولا بذيئا بل علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحترم الكبير وأن نرحم الصغير فبكل الأدب ومن غير عن جوفاء أقول لهم وقفتم إلى جانب الثورة فحمد الناس هذا لكم ورفعوكم فوق الرؤوس من انتخابات لمجلس الشعب والشورى بكفاءة واقتدار لم يسقط فيها قتيل واحد وشهد لكم الجميع بأنها انتخابات نزيهة لم تعرفها نصر منذ العهد الأول على ما فيها من هنات فيحمد هذا لكم لم تطلقوا طلقة واحدة على أهلكم ولم تكونوا كجيش سوريا ولا كجيش القذافي فيحمد هذا لكم لكن الناس لها مطالب وأنتم خدام للشعب وحراس على الشعب وأجراء عند الشعب الناس يرتابون جل المصريين الآن لا يريدون المادة 28 ما المانع أن تغيروها هل هي قرآن منزل هل جاءكم بها جبريل عليه السلام لا ده صعب وكان في استفتاء شعبي وانت قلت نعم ويطلع بقى اللي قالوا لا يقولك ما انتو السبب يا با وعمري ما سمعت حد منهم وقت ما قال لأ ألنا قلت لا عشان المادة 28 وصدقني والله لو كنا قلنا كلنا لا أو كلنا نعم كنا هنصل لهذا أيضا الناس مش عايزة المادة دي غيروه لا صعب يبني انت ما تعرفش مش هنغيره خلاص ما تغيروهاش لجنة الانتخابات مع كامل الاحترام الكثيرون من الناس ده مش رأي يتشككون فيها غيروها هل يصعب عليكم أن تقولوا يا مجلس الشعب يا مجلس الشورى اختاروا أنتم عشرة من القضاء ممن يشهد لهم بالكفاءة والاكتدار ولا تثار حولهم شبهة وما تجيبهمش من طيار واحد هتقاضي نصراني ماشي هتقاضي علماني موفقين هتقاضي اشتراكي هتقاضي ميليطار الإسلامي عملوا تشكيلة كده عشان الناس تستريح قرار واحد يا المشير تريح الناس والناس يرفعونك كفوق الرؤوس كل الناس لا صعب ده صعب خلاص بلاش خلي الخمس قضاة زي ما هم بس اسمحوا بالطعن على قرارهم بعد أن يعلنوا الفائز بالانتخابات أمام محكمة النقد في عشرين حل بكلمتين في ربع ورقة وتوقيع الفتيل ينزع والناس تهدأ ونحملكم فوق الرؤوس ونهتف بأسمائكم أيها المجلس العسكري مع كامل الأدب والاحترام أنتم مشحسا من النبي ولا أطقى من النبي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكف مروح ومع زكته وراه بعض الصحابة وأسرعه قال على رسلكم هذه زوجتي صفية قالوا هل يظن بك إلا الخير يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق خفت أن يلقي في قلوبكم شيئا ناس متشككة ريحوها بقرار ريحوها بكلمتين ريحوها بقرار في خمس ست كلمات في ربع وراء وعندها تهدأ الناس وتحقن الدماء شفت النهاردة أو ذكر لي بعضهم إن شات المشير زار المصابين وكان من المصابين بعض الملتحين رحلهم في المستشفى لبعض الملتحين وطمن عليهم وهذا يشكر لك ويحمد لك وهم أبنائك وأنا من هنا من قناة الرحمة التي تعلم الناس الرحمة وقول لك يا سيادة المشير الأولاد اللي اتخذوا من الجامح حتى الشاب اللي وقفوا وغلطوا في مدان العباسية أبنائك في أطباء وفي مهندسين وفي محامين دول عيالك دل أبنائك أخرجهم عفو وسترى أي إيجابية وأي حمد يحمدك الناس لو فعلت أسأل الله أن يهديك وأن يهديني أسأل الله أن يصلحنا جميعا أقول للمجلس العسكري اتقوا الله والله قال لمن هو أفضل من الناس يا أيها النبي اتق الله أسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا أمنا أمانة رخاء سخاء ولو كنت تجاوزت حدي في الكلام مع المجلس العسكري لو تجاوزت حد الأدب فأعتذر وأسأل الله أن يحقن دماءنا وأن يجعل بلدنا دائما وأبدا أمنا أمانة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين أحبك في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت tu ile a falkirisale, Litini uvajinu a falra, udina, ibi